بابا بابا نعم نعم يا مروه فيه ايه انا انا اصلي فكرت في الكلام اللي حضرتك قلتهولي مبارح واقعدت احسبها بالورقة والقلم مستحيل يا بابا ما ينفعش ادور على عريس واتجوز واخلف كل ده في ست شهور انا عارف ان انتي لليك في جواز ولا خلفة طلع عناشفة زي يومك طب تعالى نحسبها يا حبيبي مع بعض علشان لا عريس الغفلة على الأقل شهرين وإجراءة الجواز السخيفة هتاخد لها شهر والحمل وقرفه تسع شهور كمان عشان أسلمك الحفيد اللي انت عايزه ده مش قبل أبداً اتنشر شهر انت قاعد فاصلين يا بنتي بنت انت أنا قلت ست شهور يعني ست شهور طيب هضغط على نفسي شوي وخليهم عشر شهور ها قلت ايه؟ خلاص زي بعضه بس لو فات يوم واحد بعد العشر شهور دول وما استلمتش حفيلي حكون عند المقزوم بكتب كتابي على بيرو اوكي انتفقنا؟ اوكي خلاص انت خلاص يا بابا خلاص يو بس بس في مشكلة صغيرة مشكلة ايه تاني؟ أنا أكيد في فترة الحمل مش هقدر أروح الشغل يا سلام منص الستات البلد يختي حوامل وبيروحوا شغلهم عادي عادي خالص يا بابا أنت عايزني أروح وقابل العملة وبطني منفوخة قدامي مترين آه التاريخ بيعيد نفسه أنا شايف قدامي دلوقتي سيادة العقيد عنايات أمك يا بابا افرد أنا دلوقتي في اجتماع مع موظفيني وناس عمل مهمين جدا وفجأة نفسي كده جت على الكروسون ها بتوحم يعني على رواصو أسيب الاجتماع واروح بقى اضرب لي اتنين كراصو وارجع ماه لو حضرتك إنسانة طبيعية كان المفروض يكون عندك شخص مسؤول يحل مكانك في وقت غيابك لكن انت ديكتاتورة مهمش كل الموظفين لحوالك يا ديكتاتورة يا ديكتاتورة أنا ديكتاتورة طبعاً طيب يا بابا بس أنا بصراحة ما عنديش أي ثقة في أي حد غير حضرتك وأستاذ عبد الرحمن ممكن تمسك مجلس الإدارة مؤقتا لمدة سنتين بس ونكون العدو المنتدب. أيوة أهو ده بقى اللي أنا كنت أعمل حسابه عايزك جرجارين للغلط يا بابا دول سنتين بس وسنتين ليه عاوز أفهم سنتين ليه إحنا مش خلاص تفقنا على عشر شهور يعني يا بابا مش عايزنا رد على الولد وبعدين يعني سنة ردعة ما فيش حاج ولا حضرتك يعني مش عايزنا نرد على الولد خلاص خلاص أنا موافق اوكي يا بابا اعمل حسابك ان بكرة هتستلم الشغل بس تنسى خالص انك بابا والكلام الفاضي بقى ده تسعة الصبح تكون قاعد على مكتبك مفهوم؟ امشي اطلعي بره يا بنت بره في ايه يا بابا؟ بره قلت بره ملو ايوه يا بشمهندس عايش معاك دي السوق الغندور عمدة كفرة ببطاطة انجز يا بابا انجز يا بابا انا سايج التاكسي وممكن اتاخد مخالفة لا على أساس أنه ابن خلتي لا دي انت حتعدي على مقر الوزارة وسيادته حيركب معاك وتيجوا مع بعض زيارة مفاجأة زي ما عملنا مع وزير الصحة يابا طب انت عايز سيادته في ايه يعني؟ الحكومة الله يكرمها بنت السنة اللي فاتت ايوها من اول بنت مدرسة فصول ياما والحوش يجي فالدال ادخل في الموضوع يابا الله لا ليسيأك مش هطول عليك شباب الكفر سابوا الغرز والفرج عدش وشرب البنجو وراحوا حوش المدرسة يلعبوا كورا خلاص يابا خلاص رسالتك وصلت وربنا يقدرني ويوصلها لسيادة الوزير في موضوع ثاني يا عايش يابا بعدين يا وبعدين بعدين أنا داخل على لجنة، سلام هترخصك ويركن على جنب ايه يا باشا، تم الأبضاء المشتبه فيه مشتبه؟ مشتبه ايه يا باشا؟ أنا عايش الغندور عايش الغندور بتاع الزيارة المفاجأة طب حتى تسأل وزير الصح ارمو الجازمة ده في البوكس صباح الخير يا صباح الفل والنور والياسمين أنا جيت زي ما قلتلي يا دودو أيوة بس عندك تأخر ساعة أنا مش عاوز دلع يا بيرو الساعة تسعة تكوني على مكتبك ما أنا بصراحة كنت خايفاجي لمروطة تردني. كلام ده كان زمان أنا دلوقتي رئيس مجلس الإدارة وانتي مدير مكتبك بحبك يا دودو يعني من الآخر كده أنا عايز عريس في خلال أسبوعين بالكتير طب قوليلي إيه مواصفات العريس اللي في دماغك؟ اكتبي عندك يا ستي ها. أولاً يكون شهم ونبيل ومؤمن بالمساومة بين الرجل والمرأة وما ينشفش دماغه معايا عشان أنا دماغي أنشف من الحجر أنت هتقوليلي؟ وبعدين؟ الالتزام والنظام أنا بكره الفوضى مش فجأة كده لقيه ماشي في الشقة بالأندروير لا. ويبقى يومه أسود لو شفته ماشي حافي والأهم من ده كله العسمة العسمة في إيدي أنا عشان لو اتخانقت منه ياخد ورقته ويروح على مامته عسمة إيه بس يا ماروة الكلام ده قديم قوي النهاردة في اختراع جديد اسمه الخلع تلبسي فستان أسود؟ وتحمري عنيكي وتروحي على القاضي وتقولي له يا سيادة القاضي جوز ريحة رجل وحشة موت وأنا عندي حساسية وحياتنا بقت مستحيلة هيخلعك من أول جلسة اكتب الكلام ده عندك أكيد هنحتاجه ما تحكش عليكي أنا عامل حسابي أول ما الولد وسلمه البابا هتطلق فورا بلا جواز بلا قلة أدب حط كمان شوية ملح في الماء يا عبدالله ما كفايا عايش لرجلك هتتشجك مش قادر يا الله مش قادر دول اثناشر ساعة واقفهم على عصعوس عص رجلي <تصفيق> ما انت عضمك طري لو كنت دخلت الجيش وطلطعت في طوابير الزم ما كانش ده يبقى حالك يا سلام ويعني انت اللي دخلت الجيش يا خي. لا ما انا وحيد زي حالاتك طب تكتم بقى وسبني في حالي اغير لك مية الطش غير المية يا الله لحسن دي قلب الطينة اه يا حعرف عارف هاد الله. انا كده اطمنت على رجال الشرطة ما شاء الله رجالة اكفائي انا ايديهم طرشة زي المطرقة او الله من اصغر رتبة الاكبر رتبة رايحين جايين يبصموا على أفاية لدرجة ان انا شكيت يكون يفاكري ان المكانة الجديدة بتاعت الحضور والانصراف احمد ربنا انها عدت على خير تلف حمد وشكر وانا اللي كنت بحسب ان مفيش حد غير اسمه عايش طلع الاسم مرترت والصدفة انه يطلع اسمه عايش دسوج الغندور اه اسكت ده انا كنت هتنفخ الوقت طلع من شباب الطليعة في تنظيم القاعدة تصدق يا نهري شويد. يعني على كده انا ما كنتش هشوفك تاني يا عايش ما والله دي الحاجة الوحيدة اللي كانت مصبراني يا عبدالله بقولك ايه بقولك ايه لو حد من الجيران عايز توصيل ازحلقه انا كل حتة في جسمي بتقول اه سهل خير يا أهلا يا سهلا الأستاذ عايش موجود القصة عايش بعافية شوية فوت علينا بكرة إيه ده قصة إيه يا ابني لك الأستاذ عايش المهندس عايش أستاذ ولا مهندس أهو متلقح جوة تعبان يلا عم الحاج ربنا يسهل لك هو أنا جاي أشحت منك يا وردت إنت... أنت مين يا ابني ومتشغل إيه هنا الله ما طولك يا روح ده لو أنا بكلم بجرة كان زمانها اختشت على دمها وانزاحت من جدامي أنت ولد انت مش عارف بتكلم مين يا عم قلبك ابيض بكلم سكرتير عام المحافظة اتفضل بقى من غير مطرود يا ولد انا الرئيس يا ولد يا نهار يا عبد الله يا ابن زبيدك الحقني في ايه يا زف في زيارة مفاجئة؟ اقل من وزير الماليه مش هتحرك من مكاني الموضوع بقى اكبر من كده بكتير ده الرئيس بذات نفسه بتقول مين يا عبد الله الريات تعال اغرقني في الطشت يا الله هذا المسل